قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم فلما قتلتمهم إنتم خادعين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء بيانات والذكر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن تحزح عننا فمن أزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرتوا ومن الذين أشرتوا كثيراً وإن تصبر وتستحف فإن ذلك من عزم الأمور.